Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ala tayyibin al-tahirin. ala ala ala ala ala ala ala ala ala ووارد في كتبهم بأسانيدهم فقبل الشيء الوارد عندنا في كتبنا هذا غوال لآلي أو, أو عوال لآلي بس هذا اللي فقط مرسلن يقول قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج ببوماك وقد رأيت أن بعض الأصحاب يصير أن هذه رواية قطعية مشهورة بالصحب سنية فلتكم سنية مشهورة وواردة في لسان بعض أكابرنا أصلاً صار من المعروف قاعدة أصلاً قاعدة الخراج بالضمان صارت قاعدة فقهية معروفة فبهال أساليب بدون قطعي على كل حال لعل الشيخ الأنصاري رحمه الله لأثباره أذك بالذكاء أنه هل هو شمعه؟ ما ألقي ما ما تفيد شيء فااااا ما ولا أن يأتي بروايات أخرى قد تحل المحل هذه شبيه بما فعله في قصة الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله أساساً هي رواية سنية لكنه خب صارت محاولة من قبله أصحابنا أن يقيموا مقامها الشيء فأفضل شيء وجدوه هناك فيها الإسلام يجب ما قبله أفضل شيء وجدوه الآية القرآنية قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم إن تنتهوا نغفر لكم ما قد سرث الآية على كل حال في موارد من هذا القبيل نضطر أن ندقق في المقايسة بين أصل الرواية السنية وبين البديل الذي نقبله نحن الشيعة فإنه قد يتفق أن هناك بعض الفوارق في بعض الآثار فلنثور في مورغ الفارق هذا يحتاج إلى دقة تدقيق فقهي في الموضوع. على كل حال، الروايات التي يشير إليها الشيخ هي روايتان أو ثلاث روايات. المقدار المصرح به في الكتاب في المكاسب روايتان، والرواية الأولى هي مرددة بين روايتين. له مقصود، مقصودة لوديك مقصودة من يدي بطابطيوه مقصودة فالمجموع ثلاثة وانا هذا موضوع غيره اليوم هم صرفت وقتا كبيرا من وقتي في تحصيل هذا غيره انا ما حصلت بس ما ارد انتوا جو سويتوا طلبت منكم ان انتوا هم تراجعون بل كانت تحصلوا انا هم خليت اليوم قسم من وقتي ولعل هذا هم السبب صحفي تأخيري أنا ما حصلت غير إذن الروايات الثالث الروايات الثلاث ما يلي أولا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع عبد الله وسأله رجل وأنا عنده اهنان مشكلتنا أمس هادقة أن هذا فيه شبهة الإرسال حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده أنا ما أرى هل هذا تشويش في العبارة لعله يحتمل أن يكون تشريشا في العبارة ويحتمل انه لا متشش في يقول واحد من هذا الواحد احنا من يدري. واحد سأل ابا عبد الله ويجيب القص بعدين يقول وانا عنده يعني ذاك الوا... الواحد احتمل الواحد يقول وانا عنده وذاك منه هم من يدري. فشبهة الإرسال تأتي من هنا ماذا أقرأكم النص لم يحضر نص وأمس قرعناه هل هناك علاج لهذه الشبهة نرفع شبهة الإرسال ولا أنا را خ هذا طبعا هذه نسخة التهديب أنا راجعت نسخة الصدوق رأيت أن نسخة الصدوق هالتشيش مبيها، نسخة الصدوق واضحة وجلية بحيث شبهة الإرسال مبيه نسخة الصدوق ما يلي روى الصدوق رأساً يروي عن إسحاق بن عمار يعني يقصد بسنده إلى إسحاق بن عمار بدون بعد الصدوق في الفقيه وكذلك الشيخ كهذيب الاستبصر حدفوا يعني غالبا ما يبدأون بصاحب الكتاب ويحذفون السند الذي بينهم وبين صاحب الكتاب وبعدين في المشيخة. ذاكرين الأسانيد إلا ما شاد طبعا وجدنا بعضهم أخفل في المشيخ هما هم ورد بس نادر غالبا في المشيخ ذاكرين سندهم أسانيدهم إلى صاحب الكتاب فإهناهم دا يقول الشيخ الصدوق روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال سأله رجل وأنا عنده خشوا دار روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال يعني قال إسحاق بن عمار بعد هذا واضح أمير الرجع عليه بن عمار قال سأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم إلى آخر الرواية وهذا معناه أنه نحلش الحدس بعد الحدث إش كثر واحد يطمئن إلى نحدث أن تعبير التهذيب كان تشفيشا في العبارة لا أكثر وأن السنة الصحيح هو سنة التهذيب. سنة التهذيب هو صحيح سنة التهديد بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار فقط عيبوه نفس الصحاق ابن عمار الصحاق ابن عمار هو موثق ولهذا نسميه موثقة الصحاق ابن عمار هذا السند والماث هو, هو هذا اللي قرانا أمس تردون أقرأ مرة أخرى ما تردون ما أقرأ إذا اطمأننا بذلك انتهت تأتي يبغى سهل اطمئنانهم انا ما اقدر اقول تعالوا اطمئنوا هذا بحث انتم علماء الامه انا ما اقدر اؤمر العلماء ان كان هذا افاد الاطمئنان والوثوق فبها نعمت اما ان لم يفد الاطمئنان والوثوق فالمشكله لازالت قائمه وذلك لان سند شيخ تام شيخ الطوسي تام لكن عيب هذه شبهه الارسال سنده الى اسحاق بن عمار تام لكن عيب شبهه الارسال باعتبار عباره بها احتمال نقل الصدوق شبهه الارسال ما بها لكن عيب ان سند الصدوق مو تام هذه المشكله فان سند الصدوق الى اسحاق بن عمار انا راجعت سند الصدوق الى اسحاق بن عمار انا مع الاسف ما كتبت هنا سند الصدوق الى اسحاق بن عمار لكن راجعت في في في الصدوق اي بسند الصدوق عباره عن علي ابن إسماعيل بيها علي ابن إسماعيل أنا هالشروح مع الأسف ما أكتبها باعتبار أنه أقول خو أنتوا علماء وأنتم تراجعون حتى أنا هالأشير هالمغري اللي كتبت أشير أنتم تراجعوا علي بيها علي ابن إسماعيل علي ابن إسماعيل مشكلته أنه بدقة ما يندر منه، فأنا راجعت الطبقات بقرينة الطبقات طلعت منه، وهو علي ابن إسماعيل ابن عيسى، هذا بحسب ترتيب الطبقات. يعني لو كنت أكتبها ميسير كان بحث مفصل إنت، أنتوا راجعوا اذا ردتوا التفصيل قولوا لي حتى بكرة أكتب التفاصيل وأجيبها لكم وإذا لا أنتوا أنا عادة أعتمد على عليكم وعلى مراجعاتكم الخلاصة هذه أنه فيه علي ابن إسماعيل وعلي ابن إسماعيل ما يندرب الضبط منه لكن أنا عن طريق الطبقات وبقرينة الطبق طلعت علي بن إسماعيل بن عيسى هو وعلي بن إسماعيل بن عيسى لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات وهل مبنى هم تدرون أفن من به والذي كان يقبل به رحمه الله عدل عنه فتبقى المشكلة قائمة إلا إذا قلنا إذا وثقنا هذا الهم وهذا الوثوق هم بعدكم شيء تحميلي يعني شوه تذقون أو لا وثقنا أنه بنفس الشيخ السنه الشيخ الطوصي خصعي ليبي شي وثقنا أن ذيك كانت تشفيشا في العبارة بقرينة تعبير الصدوق رحمه الله إن وثقنا بذلك تنتيمه تنتهي المشكلة السندية هذا حال الرواية الأولى الرواية الثانية ايضا رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسر هذه المشكلة فقط في معاوية بن ميسر يعني سندوا شيخ الطوسي إلى حسن بن محمد بن السباع الماء. إلى حسن بن محمد بن السماع لا بأس به أحمد بن أبي بشر ثقة معاوية بن ميسر ما ورد بيئة التوثيق فقط يناقش به لكن احنا على مبنانا نوثق باعتبار انه محمد بن ابي عماير وكذلك البازنديه اثيناتهم لهم روايات عن, عن معاويه بن ميسر وعلى هذا الاساس نبني على وثقتهم فالسند يتم هم اظن ان المتن قرات الكم اظن لي ان المتن امس قراته مو شيئا فما داعي اقرا المتن الروايه الثالثه التي يشير اليها الشيخ الانصاري عباره عن ما ورد في باب الرهن رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وصح بن زياد جميعا عن أحمد بن أبي بخيل أحد الإخوة أن سالم بن زياد راح يغور بسن... بالسند طبعا طبعاً واضح انه موجود لأن سالم بن زياد وقع في عرض أحمد بن محمد، أفرث على بن زياد المؤامر، قول... يقول مؤامر يخاف، خلو... ما شتى على كل حال أحمد بن محمد كافر جميعا عن أحمد, عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام والدارة فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلما يذهب ماله هذا ثم قال أرأيت لو كان فمنه مئت دينار فزاد وبلغ مئت دينار لمن كان لنا يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له يعني هذا بعكس الخراج بالضمان قال الضمان بالخراج نفس الشيء يعني يلقي المقابلة بينهما هذا حال السند وأما حال الدلالة أنا عندي ما هذا أجل... أنا أقول... أقول عندي نغاش مريض في هذا يعني ما أقدر كل ما أتققت فيها الروايات الثلاث ما أقدر أصدق لتمامية الدلالة بس صحه صحة الأسانيد لم تصدق الأسانيد أبدأ بالرواية الثانية ثم الأولى ثم الثالث يعني مناقشتي في الرواية الثانية كلش واضح ولهذا أبدأ به ولعل الشيخ توس الشيخ الأنصاري أنا, أنا أحمل أن الشيخ الأنصاري أصلا ما كان ينظر إلى الرواية الثانية يعني ما ردي أحمل الاشكال عن الشيخ الأنصاري لأن الشيخ الأنصاري أشار إلى روايتين الرواية الأولى احنا رددناها بين روايتين صارت ثلاثة، واللي هو خلنا نصل الروايخ هو ماذا كنا؟ إنما مشير الرواية الأولى احنا رددناها بين روايتين فصارت ثلاثة، فكتبنا في روايات. فلاعل الشيخ الأنصاري ما كنا نحصل الثانية الثانية واضحة واضحة القصود. الثانية هذه. شيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن الصمار عن احمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسر قال سمعت ابو الجارود يسال ابو عبد الله عن رجل باع دار له من رجل وكان بينهم وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرطه يحاصرهم يحاصر ما مفهمة معنا يجوز يقول أنهما محصورين في مكان واحد ولهذا يريد أن يرجع له لأنه منه يجي يشتري في هالمكان فإنه يرجع له لعنده هذا المحصود فشرط إنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سن لا ثلاث سن قاعد به. هذا خراج استفادة قال هو ماله يشوفوا يعني دققوا في العمارة أقول واضح أنه أجنبي عن لحظة قال هو ماله يقول خوة هاي من مالته ذا سدين ملك كان خوشاري صح لكن له خيار ان لو ارجع المال يسجل الدار هو بس م... في ديك ثلاث سنين ملكه قال هو ماله وقال ابو عبد الله ارايت لو ان الدار احترقت من مال من كانت يعني رح حت... تقول احترقت فمن المال المشترك يعني ده يشير الى انه اذا ملكه هذا لا يشره عندك ان هذا اذا ملك لو احترقت من مال من كانت من جيبه من راحت طبعا تروح من جيب المشتري هذا معناه انه وصحبده من مال من كانت تكون دار للمشتري هذا اظن انه كلش واضح انه لا يشير الى مسألة ان من يملك شيئا يملك خراجه من يملك شيئا يملك منفعه الموارد وهذا لا يشك عقد في ذلك من يملكوا شيء يملكوا منفعتوا شلق لغوا نحن فيه فأظن أن أجنبية هذه الرواية أما نحن فيه في غاية الوضوح طبعا الرواية الأولى والثالثة مو بها الوضوح لكن حسب ما أفهموا وسأل نرجع مرة أخرى نقرأ النص أنا أقول أنه بشيء ما يبدقة نحس أن الأولى والثالثة هم الثانية بس الثانية واضحة كل الوضوح الأولى والثالثة موج الأولى سأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخي فقال أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون الغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى السنة أن ترد علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى السنة ردها عليه قلت، فإنها كانت فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة. لمن تكون الغلة؟ قال الغلة، الغل للمشتري. ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟ هذا ما تقدرون تحملوه على نفس ما أصابانه. يعني يقول هذا الدار لو احترقت من ماله من راح؟ من مال المشتري إذن الدار ملك إذن الغلة إلى هنيئة اكلها أكل ما تفهمون أنه يحمل على هذا المعنى بس هذا فرق عن ذاك المقابل اللي صايره الغل للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله كأنما يوحي هالمقابلة كأنما يوحي قطاعدة الخراج والضمان كأنما يوحي لكن هالمعنى اللي اني اقوله ان لم يكن هو الاظهر على الاقل اجمالا يعني انا افهم هالمعنى بيقول الغلمه الي ما تشوف ان الدار اذا احترقت من جيب من راح مو من جيب المشتري اذا الدار ملكه الدار ملكه خليش شيء في المغله يشيف مغله اخوان اظن هالشكل فهذه الرواية هم اجنبيه عن بحثنا خب نجي إلى رواية الرهن أطلق أبلع بإبراهيم الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على ماوله طبعا تصيبه الآفة هذا الآفة الخاسر والمولى لأن المولى هو المالك خو. المالك خو تسيف في مالك هو يخسر على ماوله يعني يعني تقول المرتهن مؤتمن المرتهن تارك هو يفسد خطاب عن يطلع. لكن اصابته الآفة افر تمرض ابترب مرض العين فعميت عين المتهم شل العلاقه بالمتهم هو الملك هو الذي يتحمل الضرر قال على موله ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا هذا العبد إذا قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد يعني العبد يستسعى معنى هذا؟ قال له خل إذاً مثل ما هنا تقول في عنق العبد ذاك المرتهن المسكين شنو ذنبه؟ ذاك له ما علي شيء قال ألا ترى؟ ما تشوف أنه إن كأن اصابته الآفة يصير على الموت إن قتل قتيلان يصير على نفس العبد إذن ما معنى أن المرتهم كل تخصير ما عنده وكل قصور ما عنده أن يكون على المرتهم ألا ترى فلم يذهب ماله هذا مال يذهب ثم قال ألا أرأيت لو كان ثمنه مئة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار. ليه لم كان يكون؟ قلت للمولى أنا افهم أنه يقول أنه إذن العبد ملك للمولى، ولهذا إيراد ثمنه هم المولى هو الذي يربح. قال كذلك يكون عليه ما يكون له. هل عبارة عبارة كذلك يكون عليه ما يكون له؟ هل عبارة في الرواية الثانية ما كانت؟ هل هالعبارة توحي كأنما الى مسألة هل انا عبرت الضمان بالخراج ما نقول اهنا عبد الخراج وبطبخ الضمان بالخراج توحي الى هذا بس انا ما اظن ان اقصد هذا انه كل هذا يبين انه بابا هذا العبد ملك لمولاه اذا زاد ثمنه اخو المولاه المولاه ينتظر ملك إذا أصابته آف عميت عينه هم المولى يخسر التعبير جايها شكل كذلك يكون عليهم ويكون له فأنا أظن أن هذه الروايات كلها أجنبية وعلى هذا الأساس أظن أن السيد الخوي أصلا ما تعرض خطر ما اذكر اذا انا ما مجتمع الشهر راجع الكتاب اصلا ما تعرضها الروايه في اصلا ما جاءت تاريخ وانما اهتم السيد الخوي بم ب الخراج بالضمان وبحث بحث مف... مفصل واظن ان هذا البحث المفصل اللي صاير في كتاب السيد الخوي في نفس كتاب الشيخ الأنصاري في كتاب البيع ما لسيد الإمامهم أنا لاحظت في كل الكتب صاير بحث مفصل في تفسير الخراج بالضمان رغم أن الخراج بالضمان هي أصلاً في الرواية ساقطة أنا أظن أن السبب في الاهتمام اللي ورد على لسان محققينا اظن ان السبب هذا هو انه بيش الهوسة اللي شرحت انه البعض يقول هاره رواية مسلمة قطعية جاءت على لسان بعض اكابرنا واصلا قاعدة الخراج والضمان قاعدة معروفة هالهوسة اشي سمون مقابل هالهوسة هسه يقول طبعا قائلين هم قائلين كلهم قائلين انه بعد ما أعجبوا الجيلة سنة ما أعجب لكنهم مكتفوا بكلمة أنه وتركوا هذا سنة مالية اهتموا بالنقاش الدلالي اهتموا بهذا يعتبر أنه بالمقابل من يقول أنه لا رواية قطعية يجب أن نأخذ بها فلم يكتفوا بالنقاش السندي وإن كان ذكروا النقاش السندي جزاهم الله خير جزاهم لكن لم يكتفوا بهذا فصار بحث مفصل وطويل وعريض في المناقشة الدلالية وهذا ما نبحثه يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته